Book two Osam awesome in Chisit Thamania Tun Wasitoon Thermania Velik Meichen Kabir Sahir Kabir Sahir Velik كبير وصغير كبير وصغير شلون يا الفيل, الفيل كبير الفيل كبير مش الفقر صغير الفأر صغير temen in svetel muzlim wa muzi' muzlim wa muzi' noč je temna al-layl dan je svetel al-nahar mushriq al-nahar mushriq Star in mlad, Kabirus sin Wasab, Kabir el sen, Wasab. Naš dedek je zelo star. Žaduna, Kabirus sin je že dan. Židuna, Kabir el sen je že dan. Pred sedemdesetimi leti je bil še. مات قبل 70 سنه كان لا يزال شابا قبل 70 سنه كان لا يزال شابا ليب إينجرد جميل وقبيح جميل وقبيح جميله جميلة جميله بايك يغرد العنكبوت قبيح دابو انسوخ سمين ونحيف سمين ونحيف. جنسكا ستو كيلامي يدبيلا امرأة وزنها مئة كيلو هي سمينة امرأة وزنها مئة كيلو هي سمينة ماشكي سبيدستم كيلامي يسوخ رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف رجل وزنه خمسون كيلو هو نحيف درك ان بوتسيني غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص. السيارة غالية الثمن السياره غالية الثمن تشاسوبيس يي بوتسيني